بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقه وخير ما يهمون صحيح طلبة الدكتور محمد رجالد الإسماعي يقدم لكم بسم الله وحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله دولا له أشهد أن محمداً عبدو رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعود مرة أخرى إلى كتابي الفصول في أصول التفسير قد تكلمنا المجلس السنقة عن بعض من القواعد الترجحية التي ذكرها المصر وقفنا عند قوله اسعًا ما يتعلق بطريقة القرآن يقول المراد هنا أن اختيار التأويل الموافق لطريقة القرآن الكلية أو الأغلبية أو من غيره. بسم الله صلاة الله وسلام الله. مصنف تعالى. اسعًا ما يتعلق بطريقة القرآن. والمراد هنا أن اختيار التأويل الموافق لطريقة القرآن الكلية أو الأغلبية أو من غيره. وهذا يعني أن طريقة القرآن ترجح أحد التأويلات على غيرها، وقد ترد بعض ترد بعض الأقوال قد ترد بعض الأقوال أنها على غير طريقة القرآن ومعهوده في الاستعمال يعني طريقة القرآن يعني هذا المعهود يعني هذه السنة يعني هذه الطريقة التي وجدناها. يحافظ عليها في ذلك الأسلوب القراني تماما كما تكون مثلا مصاحبا لواحد من الناس من الاساتذه أو من الشيوخ أو غيرهم فرأيت منه عادة أو طريقة في كلامه في اصطلاحاته وجدت منه مثلا أنه لا يتصرع في الحكم على الناس أو لا ترى أنه يتكلم على أحد من من المسلمين أو ترى منه شدة في بعض المواد فينقل لك بعض المقالات فتقول لا والله من طريقه الشيخ التي يعرفها يعني هذا ليس من كلام طريقة الشيخ التي يعرفها أنه لا يشدد في مثل هذا أو أنه يشدد في هذا فكيف يقول بالإباحة مثلا فهذه الطريقة السمت العام الذي قد اعتدته من شخص منه هكذا في القرآن فأهل العلم ينظرون ويتدبرون في كلام الله تعالى فجدون عادات للقرآن هذه العادات إما أن تكون أغلبية أو أن تكون كلية كلية بمعنى أن كل ما تعرض القرآن لهذه النقطة ذكرها بكيت ها؟ أو أغلبية أن اغلب. المواضع التي تعرض القرآن فيها لتلك النقطة ذكرها بكيت ولكن قد يستثن منه فهذه الطريقة يمكن أن نرجح بها فنقبل ونقدم ونرد ونؤخر هذا المعنى عادة القرآن سمى كليات القرآن أحيانا يسمونها كليات القرآن يسمونها عادات القرآن أو عادة القرآن أحيانا يسمونها طريقة القرآن وممن اعتنى بذلك خصوصا في باب الألفاظ الأصبهاني رحمه الله تعالى في مفرداته في مفرداته في غريب القرآن وكذلك من جمعها وعقد فصلا في مقدمة تفسيره الطاهر الطاهر ابن عشور رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه التحرير والتنوير في التفسير مثال قوله تعالى إنه على رجعه لقادر في مرجع الضمير في رجعه قولان يعني إنه على رجعي رجعيه رجعيه إنه على رجعي كذا إيه كذا الذي عود عليهها في قول الله تعالى نعم الأول أنه يعود إلى الإنسان ويكون المعنى قادر على رده للحياة بعد موته آ إنه على رجع الإنسان لا قادر الثاني أنه يعود إلى الماء ويكون المعنى قادر على رد الماء إلى الصلب على قول أو إلى الإحميل على قول آخر لأن الآيات أبلها بتقول ها؟ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه, على رجعه الإنسان هذا الذي خلق الماء دافق أو على رجع الماء مرة أخرى كما أخرجه من موضوعه قادر على أن يرد فإن رد الماء إلى الموضع الذي خرج منه من أين يأتي الإنسان؟ ففي أيضا في في أيضا يعني يستلزم المعنى الثاني المعنى الأول فالمعنى الثاني يستلزم المعنى الأول لكن أيهما أرجح وقد صوب وقد من القول الأول من أوجه استدلالاته أنه قال إنه المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالنبدأ على المعاد. ها ويعني يعني أن القرآن إذا نظرنا في المواضع التي التي يذكر فيها المبدأ المنشأ كيف خلق ذلك الإنسان كيف أنشأه الله تعالى من تراب من طين من نطفة كيف جعله في الأرحام؟ إذا ذكر الله تعالى ذلك فعادة القران ان يثني بالكلام على المعاد فينبه بالكلام على ال... على المنشا والمبدا ينبهه على على البعاد كما ذكرنا في خطبه الجمعه في قوله تعالى امم مش فاكر ما ذكرنا قصتا ذيل الرجلين من في سورة الكهف قال قال قال ايه اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احد فهو ذكره رده الى من شاءه ومبدئه يقيم عليه الحجة بقدرة الله المطلقة وأنه قادر على التصريف والتحويل فالحاول بيد الله والتصريف بيد الله سبحانه وتعالى فكيف تكفر بالله وتكفر بذلك المعاد كما قال ذلك الرجل الأول الذي كفر وما اظن الساعة قائمة فقال له كيف ذلك وقد أنشأك الله تعالى من عدم فهذا مبدأك أكد بهذا الذي خلقك وبين لك ذلك المنشأ هذا المبدأ فلم تكن شيئا مذكورا فكيف تكفر بأنه سبحانه وتعالى قادر قدرة مطلقة على يجدك مرة أخرى فعاذ القرآن إذا ذكر المبدأ إنما يذكر المبدأ ليقيم حجة على على المعنى هذه طريقة كل ما تدبر أن المواضيع التي ذكر الله عز وجل فيها خلق الإنسان ومنشأ الإنسان أجدوه ينتقل بالكلام إلى إلى المعاد قدرة الليل عليه وإلى أن الله تعالى يستطيع أن يبعثه مرات أخرى. معي يا أخواني؟ فلذلك رجح الأهل العلم من ابن القيم القول الأول بأي بنو رجحات كثيرة منها. معهود القرآن او عادة القرآن أن عادة القرآن إذا ما تكلم على مبدأ ومنشا الإنسان انتقل الكلام على معاده وبعثه ورد الثاني ومن أوجه استدلالاته في الرد أنه قال إنه لم يأتي لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحد نعم فإذا تكلم القرآن عن منشا الإنسان عن مبدأ الإنسان صوته على فإنه لا يعتني بذكر ذلك الماء إلا أنه تعلق بخلق الإنسان لكن لم يأتي في موضع واحد وموضع كثيره ذكر الله تعالى فيها مبدأ الإنسان ومن شاءه من تراب وطين وكذلك من نطفة لكنه لم يتكلم بالتفصيل عن تلك النطفة وانه قادر أن يردها مرة أخرى القضيرة ليست الآن في معرض الكلام عن تفصيل هذا الذي نشأ منه الإنسان وإنما كان دائما يتجاوز الأسلوب القرآني التفصيل فيما نشأ منه الإنسان إلى تلك النشأة وهذا الإعجاز كيف نشأت من موطفة مذرة فخلقك الله تعالى وأنشأك حتى صرت ذلك الإنسان المعجز فقال هذا لم نعهده من القرآن فجاء مرة نعم يمكن أن يجيء مرة ولكن إذا كان هناك قول آخر جاء كل مرة هذا أرجح فإذا جاء معنى هذا المعنى جاء في القرآن كل مرة وأتى معنى آخر لم يأتي في القرآن إلا في ذلك الموضع نرجح القول الأول أنها عادت طريقة القرآن وطريقة القرآن مش مقصورة مش محدودة بالتدبر يمكنك أن, أن, أن تشهد طريقة القرآن وأن تستنبط طريقة القرآن وأن ترى بنفسك عادة الله تعالى في ذلك القرآن واضح ولذلك تتفاوت الأثناء فيه وهذا بحسب اتناء كل واحد فواحد بس سنعازي يعتني إن طريقة القرآن زي ما نظره كيف انتقل الكلام من المنشا إلى المعاد والبعث واحد آخر ينظر إلى قضية فقهيه واحد اخر يتكلم عن ناحيه بلاغية فكل بحسب علمه وفمه وتخصصه لكن في الجملة كليات القرآن أو أغلبيات القرآن متنوعة جدا وهي ما زالت مكنوزة في ذلك القرآن استنبطها من استنبطها وجاهلا من جاهلا وتحتاج إلى مزيد من الطلبه فإن هذه الكنوز التي جعلها الله عز وجل في آياته فإنها لا تنفد هو بير زمزم لما طرب الملك بجناحه هل نفت في يوم من الأيام الناس قد اشتكت فهذا إن كان خلق بخلق كيف يكون كلام الله تعالى فهذا معين لا ينضب لكن يحتاج إلى التقرب والتذكر ولقد يصطنق القرآن للذكر من المذكر نعم مثال قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم قيل هي آيات القرآن ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء، وقيل هي النجوم المعروفة في السماء. وقد علل ابن القيم لهذا القول فقال: ويرجح هذا أن النجوم حيث وقع في القرآن، فالمراد منها الكواكب في قوله تعالى: أيدبار النجوم. أقوله والشمس والقمر والنجوم. مثال القول تعالى. هنا مثال يعني يعني في قوله لا أقسم بواقع النجوم. قيل يعني مواقع النجوم؟ قيل هي آيات القرآن ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء بمعنى أن النجوم أن الآية كالنجم كما يستهد الناس في تلك الحياة الدنيا بالنجم في السماء في طرقهم وسفرهم وارتحالهم فكذلك جعل الله عز وجل تلك الآيات نجوما يهتدي بها الخلق في تلك الحياة الدنيا للنجاة بينات إليه ومن القيامة لتحقيق مراده منه هذا هو رأي الأول رأيه الثاني النجوم موقع النجوم هي النجوم المعروفة لتخلقها الله تعالى في السنة ابن القيم الله تعالى رجح القول الثاني قال ويرجح هذا أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب نعم قد يراد من النجوم معنى صحيح فالقرآن أعظم من النجوم صحيح أعظم من الشموس يهتدي بها الخلق ولكن إذا حملنا هذا الموضع على النجوم فهي مرته أما إن حملناه على الكواكب في القران القرآن فكل مرة ذكر الله تعالى في النجم فيقصد به ذلك واضح يا أخونا نعم مثال قوله تعالى والليل اذا عصعز قال الإمام الشنقيطي. ومثال الاجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى والليل إذا عسعس فإنه مختلف إجمال وعزيه الاشتراك كلمنا عن كده. إجمال هو ان يتردد المعنى بين محتملين فأكثر غير مرجح عسعس تردد بالمحتملين محتمل الأول أقبر محتمل الثاني ادبر بغير مرجح مفيش ترجيح لغوي فهنا لابد من الوقوف على الترجيح أو أن نجمع أن نجمع في الموضع المعنين جميعا يبنى حمل الموضع على المعنين جميعا لا بأس عند بعض أهل العلم والاشتراك ليه الاشتراك ظاهرة لفظية يقصد بها أن اللفظ الواحد له إيه له أكثر من معنى في وضع اللغة أكثر من معنى في وضع اللغة بلا مرجح والاشتراك من أسباب الإجمال والإجمال أمر أصولي أمر يتعلق بالاستنباط القضية الفقهية والاشتراك أمر لغوي هي ظاهرة لغوي فالإجمال ينتج عن أسباب منها الاشتراك اللغوي كالقرء فالقرء من أن يكون حيضاً أو يكون إيه غوراً فهكذا وضعه أهل اللغة فهذا هو اسم الاشتراك فسبب لي مشكله في الاستنباط واسمها ايه الاجمال لا لابد ان اقف على مرجح هذا هو المعنى وهنا كل امام الشنقيطي رحمه الله مثال الاجمال بسبب الاشتراك في فعل الاشتراك ممكن يكون في اسم زي في البقره ممكن يكون في حرف كالواو والفاء وغير ذلك وممكن يكون في فعل زي عاس عاسان. يعني بمعنى اقبل وبمعنى اضطر نعم بينه مشترك بينه زائر. بينه مشترك بين إقبال الليل وإذباره وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في الآية إدبارا، وهي قوله تعالى والليل إدبر والصبح إذا أصفر تكون عسعا في الآية بمعنى أدبر وصادق معنى آية المدثر هذا كما هذه كما ترى. ولكن الغالب في القرآن النور شوف هنا, شوف هنا ايه استدلب ايه استدلب في ايه اخرى تؤيد جاء نفس المعنى فمن الاولى ان احمل ذلك اللفظ المشترك او هذا المعنى المجمل لفظ المجمل ان احمله على ما فسر في موضع اخر نفس القاسم والمقسم به وحال الاقسام هو بقى الاشكال حال الاقسام حال الاقسام اذا اقبل ولا اذا ادبر نظرت في الايه الاخرى وجدت انحلل اقسام الايه الإذبار فلا باس هنا ان انا احمل ده دا على ده واضح يا واضح وليه لو يقول ولكن الغالب في القران انه تعالى اقسم بالليل وظلامه اذا اقبل وبالفجر وضيائه اذا اشرق في قوله تعالى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى هنا بقى مش كليه هنا اغلاديه نقولنا بنقول ان كل مره في القران كان يذكر فيها المبدا والمنشا ينتقل الكلام الى القدره المطلقه في في البعث والام مظبوط لكن هنا في موضع استعمل فيه القران اقسم بالليل اذ اضر يبقى اقسم بإدبار الليل اضر يعني ايه يعني فاسوا ان يعني دخول النهار دخول الفجر فكانما اقسم بالليل اذا اقبل إذا انصرف وكانما على اعتاب دخول الفجر في موضع من القران يؤيد هذا الاحتمال هناك مواضع اخرى اكثر تؤيد الاحتمال الثاني وهو اقبل ان عاده القران الاغلبيه و الامشي الكليه الاكثريه, الأكثرية ان اغلب المواضع التي اقسم الله تعالى فيها بالليل اقسم بظلامه مش مش مش مش لا ده بقدومه واقباله لان آية ظلمة الليل ايه عظيمة عظيمه اراد ان ينبه عليها في مقابل خصوصا بعد في المقابل ايه فلق الصبح و و وضوء النهار يبقى في, في ايتين متقابلتين وجعلنا الليل والنهار اياته هنا هذا الكلام ولذلك في نفس الايه والليل إذ إذا اذا اسعش وال والصبح اذا تنفس اذا تنفس يعني إذا ظهر شقش ها يبقى معنى كده وكأن اقسم بشيء واحد وكانما اقسم بشيء واحد وهذا ليس من عاده القراءه لكن من عادته الأغلبية أنه إذا ذكر الليل ذكر النهار وذكر النهار بضوئه وإسفاره ووضوحه ذكر الليل الليل بظلمته وسكونه وغير ذلك وضحفنا ولذلك ورجح القول الثاني صحيح في تأييد للقول الأول إنه الليل إذا أذبر إذا بهذا الموضع لكن في عندي موضع أخرى فانا عادة القرآن الأغلبية الأكثرية تخليني عيد القول القول الثاني بأنه والليل إذا أقبل مش وإذا إيه أقبل. لا بأس إن أنت تقول إذا أذبر وإذا أقبل لا بأس أن تحملها على قول بعض اهل العلم أن تحملها على المعنين جميعا ولكن كثير من اهل العلم يرجحوا ايه الاشكال نحملها أقبل وأذبر ما فيش عندي تعارض. في عندي إشكالة فإن الله تعالى يقسم بما شاء كيف ما شاء على ما شاء فكل خلقه سبحانه وتعالى فلا إشكال عندي وفيش عندي مشكلة في الاستنباط ولا الفقه إذا حملت الموضع على المعنى لكن بعض أهل العلم يستحسن أن يرجح واضح يا كما حصل هنا من العلامة الشنقية رحمه الله تعالى وقوله دي قراءة وقوله والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها وقوله والضحى والليل إذا سجى إلى غير ذلك من الآيات والحمل على الغالب أولى وهذا هو اختيار ابن كثير وهو الظاهر خلافا لابن جرير نعم الحمل على الغالب كل ذي قواعد جميلة جدا استفيدوا بها الإنسان في قواعد التفسير كذلك في, في أغلب القواعد التي تتعرض للفقه قاعدة الفقهية وغيره الحمل على الغالب أولى الحمل على الغالب نحن عندنا قاعدة في الفقه تقول إيه العبرة بالأعم الغالب لا بالأخص النادر. العبرة بالأعم الغالب لا بالأخص النادر. اما تكن تقول لي ان احنا والله لما لما واحد يجي يسلم على امرأة يجد شيئا الشر ما يجيش يعلق على الاستثناء والله لله الله لكن الغالب ان الرجل يجد من المرأة شيئا الرجل اذا مس المرأة فانه قد يجد ما يحركه تجاهها فهذا هو الغالب وهذه الخلقة التي خلقها الله عز وجل فإذا جاء إنسان فقال أن لا والله مش عشي بشيء أنا أصدقك. لكن الحكم الشرعي لا يأتي بالاستثناء على الاستثناء انما يأتي على الغالب فلا يبرط بالاعم الغالب لا بالأخص النادر. ودي نقطة نستفيد منها كثير، خصوصا في المشاكل العامة المشاكل العامه يعني يجي واحد يقول لك والله انتو بتفرضوا ليه الحجاب ما انا الستات اللي خلوا استتيه الجميلة قوي هي اللي في الحجاب فقط لكن غير كده لا نقول له والله دي امور متفاوتة وعموم الناس غير خصوص الافراد دايما اعتبار الشرع بهذا العموم اولى من اعتباره بالايه بالخصوص ده اللي يدرج الخاص بالعام يدرك يدرج الافراد في الـ الـ الـ العموم فالعبره دايما في الأحكام الشرعية به الأعجم الغالب لا بالأخص بالأخص نعم وفي قوله تعالى قل الله أو ادعو قال ابن القيم وقيل إن الدعاءها هنا بمعنى التسمية كقولهم دعوت ولدي سعيدا ودعوه بعبد الله ونحوه والمعنى سموا ربكم والمعنى سموا ربكم الله أو سموه الرحمن فالدعاء هنا بمعنى التسمية وهذا قول الزمق والذي احمله على هذا قوله أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فإن المراد بتعدده معنى أي وعمومها هنا تعدد الأسماء ليس إلا المعنى أيُّ أَيُّ أَسْمٍ به من أَسْمَاءِ الله تعالى أي تأدب الآلة التنوع؟ يعني كأن عندك متنوعات وأنت بتقول لا إشكال أن تأخذ بأي شيء منها. دي الدلّالة اللغوية لهذا هذا الحرف طيب هنعمل هن... هن... هن... يبقى هنا يبقى في المعنى وإذا ما شاري معلوم إنه لغوي من علمة اللغة. فهنا يبقى للمعنى المعنى, المعنى ده بقى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى ان الله إن الرحمن فله الأسماء الحسن يبقى يبقى هنا وضعوا بمعنى سموا وده معلوم في اللغة يبقى يحتمل أن يكون دعوت يعني سميته ويحتمل دعوته بقى اي فللمسمى سبحانه الأسماء الحسنة والضمير في له يعود إلى المسمى فهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التسمية وهذا الذي قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية لأن لا العجيب النزمخشاري معتزلي وهو لا يقول بأن المسم أن أن أن زي ما قال هنا كده المسمى سبحانه واسمان الحسن لا يقول أن الاسم للمسمى، وإنما يقول الاسم هي للمسمة أهل السنة قدوم الاسم للإيه في استدلالا بهذه الآية وبيقول الله تعالى أه أه ولله الأسماء الحسنى فدعوه بيه ولله الأسماء الحسنى فهذا طبعا مش موضع تفصيل لهذه القضية دلوقتي لكن هذا يعني نكتة من العجب أن يقول الزمخشوي دلوقتي بهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التسمية وهذا الذي قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية وليس هو عين المراد. بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرب في القرآن. وهو دعاء السؤال ودعاء, ودعاء الثناء. ولكنه متضمن من معنى التسمية. فليس المراد مجرد التسمية الخالية من العبادة والطلب. بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب. نعم. فعلى هذا المعنى. فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في تدعو معنى تسمو فتأمله والمعنى أيا ما تسمو في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم والله أعلم يعني إيه؟ يعني إما يكون هنا قل قلدوا الله أو الرحمن يعني سمو سمو الله سمو الرحمن سمو أي اسم فهذه الأسماء كلها لله تعالى أو قلدوا بمعنى الدعاء. يبقى عن وهذا أولى هذا أولى ليه؟ هذا أولى لحكتي حاجة الأولى أنها طريقة القرآن المعهودة القرآن أن إذا استعمل الدعاء استعمله في الدعاء يعني بمعنى السؤال والطلب والثناء أنتدى والله تعالى بما أردت الأمر الثاني أن الدعاء يستلزم التصميم يقول يا رب يا الله يا أرحم الراحمين يا كريم يا ودود يا غفور يستلزم التصميم لكن التصميم فقط لا تستلزم إيه لا تستلزم الدعاء عاشرا ما يتعلق بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين استخدم ابن جرير في ترجيحاته إجماع الحجة وهو قول الأكثر عنده استخدمه في ترجيح أحد الأقوال أو في فقطئتها لذلك بتال... استخدم... استخدم ابن جرير في ترجيحات إجماع الحجة ما الحد عند ابن جرير اصطلاح خاص به بمعنى انه اتفاق الاكثري لكن لا يعني الاجماع بمعنى انه لم يخرج واحد من المعتبرين في الاجماع عن ذلك القول يعني اتفاق مطلق لا مش اتفاق مطلق ده اتفاق اغلبي اكثري مش اجماع بعض اهل العلم ما بين الاجماع والاتفاق فاذا قال اتفق العلماء يعني الغلبي يعني جمهورهم كذا أن يكون إجماعا أما الإجماع فاتفاق مطلق كل معتبر في الإجماع لابد أن يقود ذلك القول معين يا لكن هنا قال إذا, إذا إذا اتفق الأكثرية أو الجمهور من المعتبرين على ذلك الأمر وخالف بعض نفر أو شذ من شذ فإنه لا يعتبر ذلك الشذوذ ويأخذ بقوله الاكثر يسمى ذلك اجماع الحج يعني هؤلاء المعتبرون هم الحج نعم. مثال قوله تعالى ثم افاض من حيث افاض الناس قيل الأمر لقريش والناس من عداهم وقيل الامر للمسلمين والناس ابراهيم عليه السلام هو قول الضحاك قال ابن جرير الطبري والذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية أنه عنى أنه على بهذه الآية قريشا ومن كان متحمسا معها من سائر العاب يجمع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله مثل يجمع الحجة وهو نظر إلى الصحابة قود الصحابة وقد خالف بعض التابعين فترك التابعين لأنه عنده إيه هؤل الصحابة لو يعتبر, يعتبر عنده إيه؟ على هؤلاء هم الحد فبالتالي أنا لا اشترط أن عندي نكون اجماع بمعنى أن كل العصر كل علماء العصر كلهم اتفق وانقض معنى الإجماع هو أن ينقضي ذلك العصر وقد اتفقوا على أمر ما؟ اتفاق المجدهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في عصر من العصور طيب إذا لم ينقض العصر وجاء عالم من العلماء زي التابعين مثلا من التابعين الكبار كمجاهد أو كعكرمة وفسر بخلاف تفسير الصحابة هنا ما نقول الإجماع ليه؟ لأن مازال العصر حاضر ما يرشدوا الإجماع إلا أن ينقض العصر كل لكن التابعين منهم تابعون كبار قد خلطوا الصحابة وصارت أقوالهم في ضمن أقوال الإ فإذا اتفق الصحابة على أمر ممكن نسموه إجماع إجماع بالمعنى الاصولي لكنه لا شك إنه إجماع الحجه عند ابن جرير وأنه اتفق وأنه آكد وأنه أقوى وأصح واضح يا أخوانا لأننا لقلنا صحابي مقابل تابعي من اللي يرجح الصحابة بل بقى أن الصحابة أو جزء منه مش معنى الاتفاق يعني كل الصحابة قالوا لكن أقل. لكن من قال ذلك القول هم الصحابة والقال القول الثاني تابع أو تابعين معاك كده يا خوانا. أو إن جمهور العلماء خصوصا من من يأخذ عنهم التفسير كابن مسعور كابن عباس وغيرهما هم من قالوا ذلك وبعض الصحابة قال القول الاخر ففي شذوذ عددي معاك يا أخوانا يعني العدد أكتر وأقوى من جهة ان دول العلماء بتوع التفسير دول من, من عرف من الصحابة بالتفسير كابن مسعود وابن عباس وبعض الصحابة قل أو نفر قليل واحد أو اثنين ولم يعرف عنه لارتناء كما عرف عن ابن مسعود وابن عباس وبعضنا نعود ده برضو إيه؟ إجماع الحج وأرجح ذلك نعم مثال قوله تعالى إنها بقرة صفراء فيقع اللونها قال أبو الليث ويقال أراد بهذا بأراد بها البقرة السوداء ولكن هذا خلاف أقاوين المفسرين فكلهم اتفقوا أنه أراد به اللون الأصفر إلا قولا روى عن الحسن البصري نعم هنا قول روى عن حسن الحسن البصري مرتبته إيه تابعي من كبار وسادات التابعية الحادي عشر لهات الكتاب التابع